Sekarang Sheikh Ahmed Gurang. Sekarang Insyaallah saya Sheikh Ahmad Insyaallah akan memberi siapa di samping beliau Habib juga ini Habib Muhammad Al Segaf dari Madinah Al Munawwarah. Ponging ganteng berhenti pucu. Alhamdulillah beliau apa namanya kuliah ya, di London. Kuliah di London dan beliau murid daripada Sheikh Ahmad. Masya Allah. Doakan semoga beliau semuanya dakwah di sana lancar dan insya Allah segala macam apa yang menjadi hajat beliau dikabulkan oleh Allah subhanahuwataala dan perjalanan dakwah beliau insya Allah diridhai Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita gembira malam hari ini saya sangat gembira tak pamer pamer ke sebab kalau niki alhamdulillah ada beliau tamu kita. Seorang alim, ulama besar, beliau lahir di Mesir dan sekarang dakwah di London, ya untuk memasukkan orang-orang ke dalam Islam dan mengajar Islam di sana. Dan alhamdulillah beliau kemarin Sheikh Nasir ini dari Singapura, berikut rombongan beliau dan Sheikh Ismail, masya Allah dari Malaysia, komplit. Beliau kemarin telepon sama saya, Habib, Habib ada di mana? Saya bilang insya Allah saya di Madura. Oh kalau gitu saya nyusul aja langsung ke Madura. Saya bilang lebih bagus jadi bisa mengikuti acara. Dan insya Allah Syekh Ahmad bisa memberikan tausiah yang sangat bermanfaat bagi kita. Insya Allah bejo bejo. Dan Alhamdulillah hari ini juga saya membawa cangkingan kula. Bujuk kula. Oh, alhamdulillah. <laughs> alhamdulillah. kasih. Saya bawa sekeluarga semua saya bawa. Orangnya tak apa tenggi kok. Bismillah. Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan doakan kita semua dan rombongan ahbabul mustafa Dimanapun mereka ahbabul mustafa Dimanapun mereka mudah-mudahan diberi kekuatan, diberi kesehatan, kelancaran, keberkahan, kenikmatan, kekuatan iman dan taqwa Dan tidak lepas dari akidah ahli sunnah wal jamaah InsyaAllah, amin Waktu dan tempat صلوا على النبي محمد. لو تحررت تترجم مباشرة. لا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد. المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المباركين الذين نشر به الله بهم الدين وبعثهم في كل مكان حتى يؤيدوا كلمة الحق المتين اللهم انفعنا ببركتهم واهدنا الحسن بسيرتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم اجمعنا مع أهل هذه القلوب في حضرتك يا علام الغيوب في حضرة الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله يسر القلب الخاطر وينشرح الفؤاد حينما نرى هذه الوجوه المنيرة وهذه القلوب المحبة لحضرة المحبوب صلى الله عليه وسلم ونستبشر أن هذه المحبة مقبولة عنده صلى الله عليه وسلم وذلك بنص حديثه صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه وهو جالس بين أصحابه ذات يوم اشتقت إلى أحبابي، فقالوا يا رسول الله، أو تشتاق إلينا وأنت بين أظहارنا؟ قال لا أشتاق إليكم وإنما أشتاق إلى أحبابي، فقالوا يا رسول الله، أولسنا أحبابك؟ قال لا بل أنتم أصحابي، إنما أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني يشتاقون إليّ وقلوبهم تهفو إلى محبتي. هذه علامة القبول المحبة أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها من قبل حصولها أخبر بهذه المحبة وأنتم ذريات في ظهور آبائكم أخبر بهذه المحبة وقد اتصل قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم واتطلع على ذلك العهد الذي أخذه الله عز وجل من الناس يوم الذر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 قالوا بلا شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين في هذا المحضر وفي تلك الساعة وفي هذا المشهد وفي ذلك الموقف وفي هذا المكان أشهد الله عز وجل عباده وأشهد من في ظهورهم ومن في ظهور من في ظهورهم ومن في ظهور من في ظهورهم ومن في ظهور تلك الظهور إلى يوم النشور أشهد الله عز وجل هذه الذرات وأشهد هذه النسمات وأشهد هذه الأجنة في بطون أمهاتها على أنه لا إله إلا هو وعلى أنهم يحبون محمدًا صلى الله عليه وسلم فشهدت هذه القلوب وشهدت هذه النسائل وشهدت هذه الأنفس في ذلك المحضر فلما أخذ الله عز وجل منها الشهادة كتبت في اللوح المحفوظ واطلع عليها نبينا صلى الله عليه وسلم فكلم الناس بهذه الشهادة وأخبرهم عن اطلاعه على هذه الشهادة وكل يقين صلى الله عليه وسلم لمن أعطوا هذه الشهادة فأحبهم قبل أن يحبوه وواصلهم قبل أن يواصلوه وتواصل معهم قبل أن يوجدوا في هذا العالم الجسماني فمرحبا بهذه الشهادة ما أحلى هذه الشهادة وما أمتع هذه الشهادة وما أمتع هذه المحبة التي تنتمي من المصطفى إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تبدأ منه صلى الله عليه وسلم وتنتهي إليه التي هو أصلها وهو فرعها صلى الله عليه وسلم كما كانت تقول السيدة عائشة الباعونية رضي الله عنها حينما مدحته صلى الله عليه وسلم في قصيدة طويلة مطلعها سعد إن جئت ثنيات اللوي حي عني الحي من آل لؤي واجر ذكري فإذا أصغوا له صف لهم ما قد جرى من مقلتي وبنشر الحال فانشر من طوى من غرام قد طواني أي طي في هوا أقمار تم نصبوا حسنهم أشراك صيد للفتي عرب في ربع قلبي نزلوا وأقاموا في السويدة من حشي إلى أن تقول يا رسول الله يا روح النهى ما لقلبي عن غرامي فيك لي قلت ما قلت ولولا فيضكم مدني في مدحكم ما قلت شيء قلت ما قلت ولولا فيضكم مدني في مدحكم ما قلت شيء والعطى جمم وحالي بين وشفيعي أنت في الفتح علي حتى هو صلى الله عليه وسلم هذه المحبة ممتدة منه إليه فأنتم ما اجتمعتم اجتماعكم هذا إلا بمحبته السابقة لمحبتكم ولقد قيل في آية قرآنية إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون وكأني حينما أنظر إلى هذه الآية أستشف معنى عظيما وهو إن الذين سبقت لهم من القلب المحمدي محبة هم الذين يتصلون بتلك المحبة الذين سبقت لهم أنوار المحبة المحمدية تتصل قلوبهم بتلك المحبة المحمدية فوالله ما أحبمتمواه إلا بعد أن أحبكم وما اتصلت قلوبكم به إلا بعد أن اتصل قلبه شريف بكم وما أشهدتم في هذا اليوم محبة إلا بعد أن شهدتم المحبة تلك في عالم الذر فأنتم منه وإليه نسأل الله تبارك وتعالى أن يديمنا في هذا الحب وأن يجمعنا على لواء الحب وأن يجمعنا في محضر الحب وأن يجمعنا بشهادة الحب وأن يدخلنا الجنة بهذا الحب فما عندنا إلا هذا الحب جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاةٍ ولا صيام ولا زكاة ولكنني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحباب أنت مع من أحباب أنت مع من أحباب فأنتم أيها الإخوة شهادتكم بهذه المحبة هي تذكرتكم وهي جوازكم وهي سركم بينكم وبين قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم فما أحببتموه حتى أحبكم وما توجهتم إليه حتى توجه إليكم وما اجتمعتم اجتماعكم هذا حتى أذن به صلى الله عليه وسلم وحتى شهد عليه صلى الله عليه وسلم وحتى شاهد هذا المحضر في عالم الذر صلى الله عليه وسلم نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يذوقن حلاوة الإيمان بهذه المحبة في حديث أنس في البخاري ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلقنا بأطراف هذه المحبة وأن ينشر علينا من بركات هذه المحبة وأن يجمعنا على لواء هذه المحبة وأن يزيد في قلوبنا من هذه المحبة وأن يلطق ألسنتنا بهذه المحبة وأن يفرج كروبنا بهذه المحبة وأن يزيل همومنا بهذه المحبة وأن يزيل الفقر والمسخبة والتعب والبلايا وسائرة المصائب عن هذه البلاد وأهل هذه البلاد بسر هذه المحبة وأن يجمعنا وإياكم على على بساط المحبة مع الأحبة كما كان سيدنا بلال رضي الله عنه حينما كان على فراش الموت. يقول غدا القلب احبه محمدا وصحبه نسال الله تبارك وتعالى ان يصل قلوبنا بهذه المحبه وصلى الله على سيدنا محمد امام المحبين والمحبوبين والحمد لله رب العالمين. <تصفيق>